أن أصحاب بإثني فتكون من تبوء وإثمك ا ل ا ر و ذ ل ك ج ز الهدى ء ا شركه دعويه ف غير ربحيه ف ا ت فأصبح م ن ا ل خ ا س ر ي ن فبعث الله غ ر ا ب ا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف و ا ر ي سوءه اخيه ف أ ص ب ح من النادمين من أ ج ل ذلك كتبنا انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 و ان و الوسيلة وجاهدوا ا إليه إن الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليقتدوا به ل ي ف ت موسوعه النابلسي للعلوم ه ذ ا ب أ ي ي ي م ر د ن أن يخرجوا ن الاسلاميه ن ر ه ب خ ا ر ج ن ن م ا عذاب ولهم ا ا ل س ر م و ا ل س ا ر ق ق ة ف ط ع و ا أ ي د ي ه م ا ج ز ا ء ب م ا ك س ب ي للعلوم ن ا ل ل ه و ا ل ل ه عزيز حكيم ا م ي ه